بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه أما بعد مجلسنا الثامن عشر من مجالس السمع كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي سورة مريم قرأ أبو وكر والكثائي بإمارة فتحة الهاء والياء من كافها يا عين صاد وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته أبن كثير وحفص بفتحه ما وأبن عامر وحمزة بفتح الهاء وإمارة الياء وابو عمر بإمارة الهاء وفتح الياء ونافع الهاء والياء بين بين. الحرميان وعاصم يظهرون دار الهجاء عند الزال والباقون يدغمونها أبو بكر وابن عامر زكريا إذنذا يا, يا زكريا إنا وشبهه بتحقيق الهمزتين وقد ذكر أبو عمرو والكسائي يلثني ويلث بجزم الثاء فيهما والباقون برفعهما فيهما إنا نبشرك لتبشر به قد ذكر حمزة والكثائي وحفص عتيا وصليا وجثيا جميع ما في هذه السورة بكسر أوله حمزة والكثائي بكيا بكسر الباء والباقون بضم أول ذلك حمزة والكثائي وقد خلقناك بالنون والالف والباقون بالتاء مضمومة من غير ألف ورشن وأبو عمر ليهب باليائه وكذلك روى الحلواني عن طالون والباقون بهمزة حفص وحمزة وكنت نفيا بفتح النون والباقون بكثرها ابن كثير وابن عامر وأبو عمر وأبو بكر من تحتها بفتح الميم والتاء والباقون بكسرها حفص تساقط عليك بضم التاء وكثر القاف وتخفيف السين وحمزة يفتحهما مع التخفيف والباقون بفتحهما مع التشديد عاصم وابن عامر قول الحقل بنصب اللام والباقون برفعها الكوفيون هو وإن الله بكسر الهمزة والباقون بكسرها كن فيكون ويا أبت قد ذكر الكوفيون مخلصا بفتح اللام والباقون بكسرها يدخلون الجنة قد ذكر ابن ذكوان إذا ما مت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر وقال النقاش عن الأفش عنه بهمزتين والبقون على الاستثام وهم فيها على ما تقدم من مذاهبهم نافع وعاصم وابن عامر لا يذكر بإسكان الزال وضم الكاف مخففا والباقون بفتحهما مشددا الكسائي ثم ننجي الذين مخففا والبقون مشددا ابن كثير خير مقام بضم الميم والباقون بفتحها قارون وابن ذكان أفافا وريا بتشديد الياء من غير همز والباقون بالهمز ووقف حمزة مذكور في بابه حمزة والكزائي مالا وولدا الرحمن ولدا للرحمن ولدا أن يتخذ ولدا وفي الزخرف للرحمن ولد بضم الواوي وإسكان اللام في الخمسة والباقيون بفتحها فيهن نافع والكساءي يكادو السماوات هنا وفي الشورا بلياء والباقيون بالتاء الحرميان وحفظ والكساءي يتفطرنا هنا بالتاء وفتح الطاء مشددة والباقيون بالنون وكسر الطاء مخففة يا آتها ستة من وراءي وكانت فتحها ابن كثير اجعل لي آية لك ربي إنه فتحهما نافع أبو عمر إني أعوذ وإني أخاف فتحهما الحرميان وأبو عمر آتاني الكتاب سكنها حمزة سورة طاها قاء أبو بكر وحمزة والكثائي طاها بإمالة فتحة الطائي والها وورش أبو عمر بإمالة الهاء خاصة والباقون بفتحهما حمزة لأهلهم كتو هنا وفي القصص بضم الهاء في الوصل والباقون بكثرها فيه ابن كثير وأبو عمر أني أنا ربك بفتح الهمزة والباقون بكثرها الكوفيون وابن عامر طوا هنا وفي النزعة بالتنوين ويكثرونه هناك للساكنين والباقون بغير تنوين حمزة وأن بتشديد النون اخترناك بالنون والألف والباقون بتخفيف النون وبالتائم ضمومة من غير ألف ابن عامر أخي أشد بقطع الألف وفتحها في الحالين وأشركه فيه بضم الهمزة والباقون بوسط الألف في الأول ويبتدئونها بالضم وفتح الهمزة في الثاني الكوحيون مهدا هنا وفي الزخرف بفتح الميم وإسكان الهاء والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وآلفين بعدها، ولم يختلفوا في الذي في النبأ. عاصم وابن عامر وحمزة مكانا سوى بضم السين والباقون بكسرها. ووقف أبو بكر وحمزة والكسائي سوى وفي القيامة أي يترك سدا بالإمالة وورش أبو عمر على أصولهما بين بين والباقون بالفتح على أصولهم. حفص وحمزة والكسائي فيسحيتكم بضم الياء وكسر الهاء والباقون بفتحهما. ابن كثير وحفص قالوا إن بإسكان النون والباقون بتشديدها وأبو عمرو هذين بالياء والباقون بالألف وابن كثير من يشدد النون والباقون يخففونها أبو عمرو فاجمعوا بوصل الالف وفتح الميم والباقون بقطع الألف وكسر الميم ابن ذكوان تخيل إليه بالتائي والباقون بالياء ابن ذكواد تلقف فألقي برفع الفاء والباقون بجزمها وقد تقدم مذهب البزي في تشديد التاء ومذهب حفص في إسكان اللام وتخفيف القاف حمزة والكسائي كيد سحر بكسر السين وإسكان الحاء والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء قنبل وحفص آمنتم له على الخبر والباقون على الاستفهام وقد تقدم ذلك قالون بخلاف عنه ومن ياته مؤمنا باختلاف كسرة الهاء في الوصل وأبو شعيب بإسكانها فيه والباقون بإشباعها حمزة لا تخف دركا بجزم الفاء والباقون برفعها وألف قبلها حمزة والكسائي قد انجيتكم من عدوكم وواعدتكم ما رزقتكم بالتاء مظمومة في الثلاثة والباقون بالنون مفتوحة وأليف بعدها الكسائي فيحل عليكم بضم الحاء ومن يحلل بضم اللام الأولى والباقون بكسر الحاء واللام والحرف الثالث مجمع عليه نافع وعاصم بملكنا بفتح الميم وحمزة والكسائي بضمها والباقون بكسرها الحرميان وابن عامر وحفص حملنا بضم الحاء وكسر الميم مشددة والباقون بفتحهما مع التخفيف قال يا ابن أمة قد ذكر حمدة والكساء بما لم تبصروا به بالتاء والباقون بالياء ابن كثير وأبو عمر لن تخلفه بكسر اللام والباقون بفتحها أبو عمر ويوم ننفخ بالنون مفتوحة وضم الفاء والباقون بالياء مضمومة وفتح الفاء ابن كثير فلا يخف ظلما بنزم الفاء والباقون برفعها وألف قبلها نافع وأبو بكر وإنك لا بكسر الهمزة والباقون بفتحها أبو بكر والكسائي لعلك ترضى بضم التاء والباقون بفتحها نافع وأبو عمرو وحفص أوا لم تأتهم بالتاء والباقون بالياء حمزة والكسائي يميلان أواخر اي هذه السورة من لدن قوله لتشقى إلى آخرها ومن اهتدى وأبو عمرو يميل من ذلك ما فيه نحو اثر ومن افتر ولا تعرى وشبهه ومعد ذلك بين بين وورج جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح بجميع ذلك على ما شرحناه في باب الاماله ياءتها ثلاث عشرة ياءا إني انست اني أنا ربك انني أنا الله فتحهن الحرميان وأبو عمرو ولعلي آتيكم سكنها الكوفيون لذكرية إن ويسر لي أمري وعلى عيني إذ ولا برأسي اني فتحهن نافع وأبو عمرو ولي فيها فتحها ورش وحفص اخي يشدد فتحها ابن كثير وأبو عمر ولنفسي يذهب وفي ذكر يذهب سكنها الكوفيون وابن عامر فيسقطان من اللفظ حينئذ للساكنين لما حشرتني أعمى فتحها الحرمي وفيها محذوفة ألا تتبعني أفعصيت أثبتها في الحالين ساكنة ابن كثير وأثبتها ساكنة كذلك في الوصل نافع وأبو عمر تورة الأنبياء عليهم السلام قرأ حفص الحمزة والكسائي قال ربي يعلم بالألف والباقون قل بغير ألف نوحي إليهم قد ذكر حفص الحمزة والكسائي في الثاني نوحي إليه بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء وفتح الحاء ابن كثير ألم يرى الذين كفروا بغير واو بعد الهمزة والباقون بالواو ابن عامر ولا تسمع بالتاء مضمومة وكسر الميم الصم بالنصب والباقون بالياء مفتوحة وفتح الميم الصم بالرفع نافع متقال حبة هنا وفي لقمان برفع اللام والباقون بنصبها ووضياء قد ذكر الكسائي جذالا بكسر الجيم والباقون بضمها أفل لكم وأئمة قد ذكر ابن عامر وحفص لتحصينكم وابو بكر بالنون والباقون بالياء ابن عمر وابو بكر نج المؤمنين بنون واحدة مشددا والباقون بنونين مخفيفا ابو بكر وحمزة والكتائي وحرم بكسر الحاء وإسكان الراء والباقون بفتحهما وآلف بعد الراء إذا فتحت ويأجوج ومأجوج قد ذكر حقص وحمزة والكتائي للكتب كما على الجمع والباقون على التوحيد في هذا قد ذكر حفص قال ربحكم بالالف والباقون بغير يا ياءتها أربع من معي فتحها حفص إني إله فتحها نافع وعمر عمر مسني الضر وعباد الصالحون سكنها حمزه سورة الحج قرأ حمزة والكسائي سكرا وما هم بسكرا بغير ألف منهما على وزن فعل والباقون بالالف على وزن فعلا ورش وأبو عمرو وابن عامر ثم ليقطع بكسر اللام ليضل قد ذكر ورش وقمبل وأبو عمرو وابن عامر ثم ليقضوا بكسر اللام وابن تكوان وليوفوا وليصطوفوا بكسر اللام فيهما والباقون بإسكان اللام في الأربعة هذا قد ذكر نافع وعاصم ولؤلؤ هنا وفي فاضر بالنصب والباقون بالخفض وترك أبو بكر وأبو عمر إذا خفف الهمزة الأولى من لؤلؤ واللؤلؤ ولؤلؤا في جميع القرآن وحمزة إذا وقف سهل الهمزتين على أصله وهشام يسهل الثانية في غير النصب على أصله أيضا والباقون يحققونهما حفص للناس سواء بالنصب والباقون بالرفع أبو بكر وليوف بفتح الواو وتشديد الفاء والباقون بإسكان الواو مخففا نافع فتخطفه فتح الخاء وتشديد الطاء والباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء حمزة والكسائي منسكا في الموضعين بكسر السين والباقون بفتحها ابن كثير وابو عمرو ان الله يدفع بفتح الياء والفاء واسكان الدال من غير الف والباقون بضم الياء وفتح الدال والف بعدها وكسر الفاء نافع وعاصم وابو عمرو اذن للذين بضم الهمزه والباقون بفتحها نافع وابن عامر وحفص يقاتلون بفتح التاء والباقون بكسرها ولو لا دفع الله قد ذكر الحرميان لهدمت صوامع بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وأضغم التاء في الصاد هنا حمزة والكسائي وأبو عمر وابن ثكوان أبو عمر أهلكتها بتاء مغمومة والباقون بنون مفتوحة وألف بعدها ابن كثير وحمزة والكسائي مما يعدون باليال والباقون بالتاء ابن كثير وأبو عمر معجزين هنا وفي الموضعين في سبأ بتشديد الجيم من غير آلف والباقون بالآلف وتخفيف الجيم ثم قتلوا ومدخلا قد ذكر الحرميان وابن عامر وأبو بكر وأنما تدعون هنا وفي لقمان بالتائي والباقون باليا من سكن قد ذكر فيها ياء واحدة بيتي للطائفين فتحها نافع وحفص وهشام وفيها محذوفتان والباد ومن أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمرو كان نكير أثبتها في الوصل حيث وقعت ينتهي إلى هنا مجلسنا هذا نلقاكم بخير على خير أصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته